بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات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 129. بل لا تكرمون اليتيم 120. ولا تحاضون على طعام المسكين 121. وتأكلون التراث أكلا لما 122. وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتبكر الإنسان وأنا له الذكرا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 يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي